والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصدقون والشهداء رُضُمٌ وَنُرُضُم وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ وَتَفَاخُوا بَيْنَكُمْ وَتَكَاتُرُوا فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَتَكَاتُرُوا فَلَيَغْشَيَنَّ <تصفيق> غَشَاءً حَرَّاً فَأَرْسَلْنَا رِيحاً صَرْصَرًا سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا يرى انتم من الله يارض تَأْبِقُونَ إِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّاتٌ نَعْرُضُهَا كَأَطْرَافِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَعِدَّتْ لنا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 كُ إِ فيكِ <تصفيق> تَهِم مِ قَغلي ظَرَ He <音> came早 الذين يدخلون ويأمرون الناس بالبخر ومن يتول فإن الرجل